الهدي ا إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن المستمعون الكرام نحن على موعد معكم لنتحدث في هذه الحلقه ة قضية من برنامجكم إشارات حول أعظم موضوع أعظم موضوع الدين بل أعظم قضية في الوجود بل إشارات الوجود أجل حول في في في ذ ا الوجود عنوان حلقتنا كله الله عز وجل نعم الذي نتوكل عليه والذي نرجوه وندعوه ونبتهل اليه الذي نذل بين يديه الذي نخضع لشرعه وننقاد لسلطانه ولا يخرج أ ح د من خلقه من قبضته والكل خلقه حلقتنا عن الله عز وجل جل جلاله الذي نرجو الصفح منه ونرجو العفو والمغفره الذي بيده الفوز و ا ل ن ج ا ة الذي بيده ملكوت كل شيء هو و ولا ولا يجير يجار عليه حلقتنا عن الله جل جلاله الذي يطعم ولا يطعم جل جلاله حلقتنا الله عن يجير ولا يجار عليه حلقتنا عن الذي نخافه ونتقيه ونحبه ونخضع له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 و أ ع د ل من حكم و أ ق و ى من ملك لا إ ل ه إ ل ا هو حلقتنا عن الله سبحانه ح ل ق ت ن الله عن ا الله يا أ ع ذ ب الالفاظ في لغتي ويا اجل حروف في معانيها الله يا أ م ت ع ا ل أ س م ا ء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أ ر و ي ه ا الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت الذي لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم الذي لا تخفى عليه خ ا ف ي ة الذي يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور الذي يعلم ما في نفوسكم فاحذروه الذي هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين الذي يهب لمن يشاء إناثا لمن ذكور او يزوجهم ذكرانا و إ ن ا ث ا ويجعل من يشاء عقيما الله سبحانه وتعالى الذي عنده كل شيء هذا هو الله سبحانه ما عبد الناس غيره وما ل ج أ الناس إ ل ى سواه إ ل ا ل أ ن ه م لم يعرفوه وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر فما ظنكم برب العالمين الله سبحانه الذي هو أ ح ق من عبد وهو أ ح ق من ذكر وهو أ ج و د من سئل وهو أ ك ر م من أ ع ط ى سبحانه وتعالى الله الذي عنت له الوجوه وخشعت له ا ل أ ص و ا ت وسبحت بحمده ا ل أ ر ض والسماوات وخضعت له جميع الموجودات وسجدت له كل الكائنات طوعا وكرها الله سبحانه وتعالى الذي لا ينام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لو كشف الحجب عن وجهه ل أ ح ر ق ت ص ب ح ا ت وجهه ما امتد اليه بصره جل وعلا هو سبحانه وتعالى الذي لا يغلق بابه القريب لمن ناداه المجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى يخواننا تضايقه ما、سيضايق. في ن ا س ب ش ك ر و ن ا س ش ك ر و ن س ب ت ك ر و و ي ش و ن و ن ا س ي ش ك ر و ن و ي ش و ق ي ش و ن ويشكرون ويشكرون ويشكرون ويشكرون ويشكرون ويشكرون ويشكرون و ي ك ر ه و الله سبحانه و ت ع ا ل ى ر و ن الناس ما ب ي ش ك ر و ن و ي ش ك و ن و ي ش و ن ويشكرون ويشكرون و ي ش ك ر و ل ويشكرون و ي ش ر و ن و ل ش ك ر و ويشكرون ويشكرون ويشكرون و ي ش ن ا ي ش ك ر و ن ويشكرون وي لا أ ح ص ي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك إ ن ه ثناء العارف بالله سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات سمعه ا ل ذ يسمع ي ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين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 س أ ن ق ذ ل ك م م ق ط ع ذ ك ر ه ا ل ع ل ا م ة ا ب ن ا ل جوزي عن الله جل جلاله وعن خضوع الكائنات له قال نظر إ ل ى آ د م بين ع ا ل ا خ ت ي ا ر ف ح ظ ي ب س ج و د م ل ا ئ ك ت ه و إ ل ى ابني هشيث ف أ ق ا م ه في م ن ز ل ت ه و إ ل ى ن و ح فنجاه من الغرق ب س ف ي ن ت ه و إ ل ى إ ب ر ا ه ي م ف ك س ا ه حلة خلته و إ ل ى ي ع ق ونظر ب حبيبه وحبيبته فرد إليه وإلى ذ و ن فنجاه من الغرق في الغرق ل م ت ه و ن ظ إ ل ى د ا و د ف أ ل ا ن له الحديد على حدته و إ ل ى موسى ف خ ايوب ط ر ف أ ث ا مكالمته وإلى أيوب فياطوبى لرقطته و إ ل ى عيسى فكم أ ق ا م ميتا في حفرته و إ ل ى سليمان فسخر له الريح تجري به رخاء حيث أ ص ا ب في مملكته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 الى معصيته واعرض عن ابي جهل فشقي ا مع س ع ا د ة امه وابنه وابنته بالله ابو جهل ام اسلمه وولد اسلم وبت ا س ل م فشقي ا مع س ع ا د ة امه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره فلا اعتراض على قسمته يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته ه انتهى كلام ابن الجوزي الذي يحيي القلوب ن واجل م يحيي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 ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من لي ملك ل م اذن ئ ك ة حملة شحمة الله العرش ما من بين أ ه إ لي ى منقبه م س ر ة س ب ع م ان و احدث يعلم جنود ربك إلا هو أذن هو أن أ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 ولو حدثنا عن الله وعن عظمته مهما بالغنا ومهما تكلمنا ف إ ن ا لن نبلغ شيئا ولكن نرجو أ ن تكون هذه إ ش ا ر ة و أ ن يكون هذا ذكر لله جل وعلا ف إ ن أ ع ظ م ما ذكر الله به ما أ ث ن ي به وعظم به الله ف ن س أ ل الله يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودايعه warahmatullahi w a b a r a k a t した。